حي على الفنا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 وَأَشْهَدُ أَنَّمُحْمَدَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْحَبُ الْقَوَاتِفِ وَلَيْسُوا نَاقِلًا وَلَنْ تُصْلِمُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَصْحَبُ الْقَوَاتِفِ يَلِيهَا لَعَلَّكُمْ نَفْسٌ وَاحِدَةٌ وَخَلَقَ مِنْهَا ذُو جَهَالٍ وذكر منهما رجالا جزيئاً ونساء واستقوا الله جريساً سألت به ومرحام إن الله كان عليكم طيبا يا أيها الذين آمنوا استقوا الله وقولوا قولاً سليلاً اشتح لكم أعمالكم ويقفل لكم ذنوبكم والمين يؤتي الا الله ورسوله فقط ذاهب جن عظيمه الساده الى وان اصدق حديث كلام الله وخير الهدى محمد بن محمد صلى الله عليه واله وسلم وشغل كل محدثه سهر وكل محتاج فمن كان يوجو لقاء ربه فليعمل عملا طارحا فمن كان يوجو لقاء ربه فليعمل عملا طارحا ولا يشرف لإجازة ربه أحدا في هذه الآية يبكي الله عز وجل شرط صحة الأعمال وأن العمل لا يكون مقبولاً عنده جداً وعلاً إلا لمن اجتمع فيه أمرانهم الأول أن يكون خالصاً لله سبحانه لأن يكون دافع الإنسان لأن يكون دافع الإنسان في العمل وهدفه والراث الله عز وجل واستقر الله الله سبحانه لكن يجب هذا مورياء ولا طمعة ولا دجال يصيبها لا يجب وجه الله عز وجل والدار الآخرة فكل عمل أجلاه المساء لم يُلِث فيه وجه الله ولم يُلِث فيه مية الله عز وجل فهو مربوض على صاحبه غير مقبول في الحديث القدوثي يقول الله عز وجل أنا أغنى شركان عن شرك من عدل عدلا ستبعي فيه غيره ترطه وشكه وفي رواية وأنامه بريك الشرك الثالث حدنا لا يهرض أن يكون هذا العمل الذي أرى نبيه صاحبه والله الذي أرى نبيه صاحبه والله إله أعز وجل أن يكون وفق صلى الله أعز وجل أي ما زل عليه حجاب الله وسدة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن كان العمل لازم العليم من كتاب او سنة او كان مخالفا بما جاء به الكتاب والسنة فهو مردود على صاحبه. في الحديث احنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عدل عمل ليس عليه فهو عز. أول عمل منبول شرار الله لأنه خالص أولاً فيه فيقوم به دمزل الله سبحانه أو كان غير عملاً عمل لا يريد ليه مجمع الدافع إلى العمل مزوى الظلم للجنيا الزافر إلى العمل المكانة إلى الناس أو أنه يحب الخير لا يده كل ولا يكره يقول يسوق في عالم الياء في رسول الله او حال من الله المسلم لازم اعماله لا ينتغي على من لا يعرفه او مقبول عند الله المخلوق احق احد تجسد الرب الذي قسم المسلم له ايمان لا ينسى عملا حتى يظهر فيه ويتسكف يحذر المسلم أن تكون أعماله أعمال خافرين قال الله عز وجل قل هل تلبيكم بالأكثرين أعمال الذين قد تعيون في حياتهم ولا محافظ او حذر منه شباب الله وسنة رصده سبحان الله أيها السلام فاجعا به المسلم لستهد مسلم لا يرد باب ينزهده يضط على سئ مستمر عن العمل يضط انه على حق هذا في الواقع وفي حقيقة الأذي هو على باطل وعلى لأنه على قيله لا أو صده على قيل خير أو كان تزهو على قيله ولكنه على غير مشروع أو أنه مخالف لما جاء به الإسلام فهو يعمل ويجيس ويشعب نفسه ويجيب ماله قل هل في أخيركم بلا أكثرين أعمالا الذي أضل في حياة الدنيا فهو يحفظون أن يقسمونه عقل المعضة التبسم يحضر أن يقع به في هذا فهو لا يمتي عملا إلا إذا تجدد السلسلية وضحت عبده لموافقته مجال به سوى الله السلحان عباد واضح التبسم جزء من قمة الإسلام الصالح غيون على دينه غيون على أمته نسعى في إفواهها ونسعى في إدايتها وتحقيق الخير لها في العالم فرض من أفضارها عبو من أعضارها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينة حقيقة ما ينتظر يكون عليه السمون Tiada tugas yang menghukum mereka. Mereka adalah مدوكي على الله لإستخار أسراء ما تبين له الحق. المعباد يحتجون اهل الاسلام. يحتجونهم على دينهم. يحتجونهم على محجدهم. يحتجونهم على اخراطهم. والمسلم البكي والبطيق قامت تاريخ واتركت برس المجريات. علم ما سأل المشركون وآلاء من جن فروض على مدى جنفين جهلت الأبناء وتسدت الخطط وظلت بين النخوة طارق إلياني وهذا كله تجده حبيث حبيثا على هم الزمان حبيثا على حب الأنوال والنعبار حبيثا على سلام في مجتمع المسك وقبله هكذا نحن الولد هكذا ينظم هكذا ننظم أن ينظم للصور المسك في مجتمعه وقبله وهكذا نتقي أن يتمون المسلمون في بلدانهم هكذا نتعاو الحبث على الخير في سبيل إهلاف أكواب الشر والفتن أعادنا الله وليات من, من الفتن كلها واستقووا جنة لا جنة للإن رمض من فخار الحمد لله الحمد لله حق حقه الملك الحق المبين والصلاة والسلام على الله لذلك بعده المسعوذ رحمة للعالمين عباد الله إن الله عز وجل ما خلقني عادة وما خلقنا ناسها إنما خلقنا رضاية عظيمة هي تقديس كل عبوديه لله عز وجل وإخلاص العباده فتنزل لي اذلال الكتب وأرسل رسول قال سبحانه ولا تضاع في كل يوم تهرول لنا من طلاب الشيطان تقومين يا تبارك وحده شريك له والالتفات على امر والعيش في احكام دينه هي الغاية التفيني لأشيها لعيش نفسك والغاية التفيني لأشيها لتعب ونرغب لتحكي فيها الغاية التفيني لحبا لأشيها الوصائف والسياءات لتتبنح بسبيل في تحكي فيها كما تحب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم والسحابه كلتي وشركي وذري بارحا وخصوص الشيعاه وذري بلدي كل دائه جديد في دعوه سائر في امبيه لربي سبحانه وتعالى وهذا نحن نعيش اليوم ولله الحمد بنعمه الاسلام بنعمه اصاب اولئك الاطهار صلى الله عليه وسلم كدة مستمع جدة العيش صبقوا على دينهم تبستقونه وكن نقوم لغيرهم حتى وصل إلى النحو فنحن ولله حظنا سعيد في البلد المسلم نسمع الأبان ونقع القرآن على علم سنة خيرين أهلاك الله عليه وسلم فأجل عدة الله إن الله على الجانب والمسلم صادق محارب على جنة الإسلام في بلده نتبثت بدينه حتى لا سبحانه وتنبيع تصد الله سقطه لأي الأصلاف نمين الناس حقيقة في الدنيا فيقول مثلي ومثل الدنيا كما زل رجل استقلت احتضل شجرة ثم اتركتهم مطارة وترحها فما ما اعجبت عرض الله الى احتضل وكما تدورتني قادرتك تنشى بارك الأرض الذي يفضل من الجزحة المتجنة وسترصد لي ان تنقل نفسك واهلك الى دار الذل و ان تكونوا تراثوا متاع جهات النعيم فسلوا على الزوجات اللاتي لا يطلبن علينا فالا سلوا على الزوجات اللاتي يلتفين الينا اليماء ويردنوا بحسن خلقنا وليرضي عنكم بالصوم والخشوع والشكايات ولعنها الذين يغشيني الله كن لنا بوفائنا وحفظ إليك الإيمان وزيه بالقلوب نعفل الله تحكم دماغ الله تحكم دماغ المسلمين بمجان وصن أعوامهم واجنع شلمتهم واجنع شدهم على جنحيك واجنع رسولك ستة رسولك صلى الله عليه وسلم الله قبل جنبا عن فانوين ونفي ذكر بأس فطولين وقضي بينا في يا وحساو وحساو الله الرحمن الرحيم ورحمة الله ورحمة الله سيدنا يا مسلمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حيا الصلاة حيا الفلاح apa niapa ni apa